قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّا تَعْتَتِهِمْ وَاَعْفُ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا